بسم الله الرحمن الرحيم حم إنزال الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة ومني يعقل و اختلاف الليل والنهار ومازل الله من السماء من السماء الرزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصر في الرياح آيات لقوم يعقلون بأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويرى لكل أفئد مثين يسمع. فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً اسبوا شيئا ولا ماتخذوا ما ولا ماتخذوا ما من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب 117. وساخفر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 118. وساخفر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 نجت رحوس سيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات سواء أحيائهم ودماتهم سواء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزاء ولتجزاء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 ما كان حجتهم إلا أن قالوا توباءانا إلا قالوا توباءانا إن كنتم صادقين إن الله يحييكم ثم يميتكم ثم والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمّة جاهية كل أمّة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم اليوم تجزون ما كنتم تعملون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 وهو العزيز الحكيم